فضيلة الشيخ عطية صقر في بعض البلاد توجد عادات مختلفة منها ذبح الأغنام في الدار الجديدة التي تدخل العروس فيها ويكون الذبح على رجل العروس حين تقبل إلى بيت زوجها فهل هذا من الدين؟ إذا كان الذبح شكرا لله على النعمة في بناء البيت لا أكثر فهذا لا بأس به وإن كان الذب عند زفاف العروس شكرا لله على النعمة لإطعام الفقراء فهو كالوليمة المسنونة في الزواج وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اولم على بعض نسائه وأمر الصحابة بهذه السنة فينبغي إذا قدمت هذه الأشياء أن تكون بنية طيبة وألا تلتزم فيها عاده قديمه لا اصل لها في الدين كالذبح على رجل العروس فان كانت بنيات غير هذه فلا يوافق عليها الدين والله اعلم